non নয় ববর قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوم 129. فاتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم 120. ذلكم خير لكم عند بارئكم أ دنَ رَم جَّ رت فأَ قز لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها وحيث شئتم رضا وادخلوا البابة الجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غيرا فَكَلْ حَيَافًا فَانْجَوِ مِنْ نُقْصَنَةِ ন <sweak> তুমিয়া كونسانت urubum min ba'a ditani kan sahiya kali egaati au asad tukhasfur wa in اللَّهُ بِغَافِلِ النِّعَمِ مَا سَخْمَلُونَ أَتَسْتَضْمُونَ أَن kul <laughs> Or pan fu la et fou des لا ينفث فانفخ عليه full <laughs> day فلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمن يَسْعَى لِمَا سَنَطْرُهُ لَنَا إِنْ بِهَا أَمَّا مِنْ قَوْلُ إِنْ كُنْتُمْ ناسث ثم تنخذتم اللنجدم بده وانتم غادي واذا اضنا ميثا فكم مورن فوقكم مقق <تصفيق> وخذور الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْكِتَابِ يَتَّبِعُونَهُ هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ <تصفيق> الزَّكَاةَ ون لا تيكم هو أُمَّتٌ قَلْقَلَتْ لَنْ كَانَ كَسَن بَيْنَ وَلَنْ كُمْ مَنْ كَانَ تَرْتُمُ خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فوري وجهت شطر المسجد الحرام তোমার إِلَّنَّ لِكِينًا قَلَمٌ مِنْهُمْ فَلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَخَانُوا وَخَانُوا وَلَا أُثِبَّنَّ يَنَسِي عَلَيْكُمْ وَلَا عِلَنْتُمْ فَسَتَزْ ذو علم لمقم ما لم تنفون تعلمون فانصرني انصركم واشكروا يعاليهم لعنه الله والملائكه ودنس ان الذين هون دي نفسي لا نخف عذاب ولا هم ينظرون وإلهكم 119. وقال الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 110. 124. فنتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 125. كذلك يريهم الله ترات عليهم وما চাই পা أَسَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَي الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في فاصح يا سوي a mm -hmm. وَقُلُوا اشْتَرَكُوا حَتَّى السَّفِيَ مَا لَكُمْ مُخَيِّقٌ الَّذِي يَظُلُّ مِمَّنْ يَخِيطُ الْأَزْوَاجُ مِنَ النَّارِ تلك حدود الله فلا تقرؤوها فذلك يبين الله آياته للناس بعلهم يتقون Hola, ¿cómo estás? يا <سيطان> ارحم الرحيم بسم الله الرحمن 117. قاتلوا في تبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 118. إن الله وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أجد من القتل وما ويقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزائر الله إِنَّ اللَّهَ وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ تَسْتَوِي وَأَنَّ فِي سَمَاءِ الذَّي لَا تُنْقَبُ بِأَيْدِيكُمْ سهوك وَ إِ الن ي إّ الملي وَس الحك جا الرَّ و مش حاله تا يبلوا من صيام أو صدقة أو متفق فإذا أمنتم فمن سمسع بالعمرة إلى الحج فمن سيسع من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فيك ذل كالما لانتي ان له لم حاضر المجد الحرام وان تنكموا دعوا Oh سَالِكُمْ جُنَاةٌ أَن تَسْتَفْتُونْ فَاقِلٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اذا فلان له تفقلها اقذذ والعزه تنفي اسم فاحسه جهره نمواذ في wa <laughs> بِإِنَّ كُبَّرَ دَمُ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حكيم وما تفع من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو صره لكم وعسا وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ لَمْ يُؤَنَّثُ لَمْ تَسْعَ لَمُودَّ يَسْعُونَ عَن جَنْرِ حَرَامٍ قِتَالٍ فِيهِ قُدْقَتَالٌ فِيهِ كبير কখন والفتنة أكبر من القتل ولا يزايون يقاتلونكم حتى يردوكم عنه 119. ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حذقت أعمال أولاحًا في القت أوه في পুটি ذا ذو وعلم ان الله غفور please <laughs> ألم تغ إلى الذين وا الى يسرجون فلم تر الى الزمنائ من زني اللعن سيدكم فاللهم اللعن سيدكم إن كنت ظالما فالمقتال اذلات قاتلوا قان ومن بالرب بكم المصير وأنتي يا نُرشد من الوهي M mm -hmm. That it be لا يأذى الشهداء ما دعوا ولا تستموا for <laughs> you فإنه فتوق بكم واتقوا الله